بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دار ثبت ايات لقوم يقنون واختلاف الليل والنهار وما انزل الله من السماء من رزق فاحيا به الاض بعد موتها وتسري في الرياح ايات لقوم يعقلون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 من عمل صالحا فلنفسه ومن آساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين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 والله ولي المتكين هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محبوب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 افَرَأَيْتَ مَن تَقَذَّى إِلَٰهَهُ هُوَ أَضَلَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۖ تَذَكَّرُونَ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 Kuil Allah Yuhih Kum, Thumma Yumitukum, Thumma Yajmaukum Ila Yumul Qiyamati, La Riba Fi, Walakin Akhtharan Nasi La Yalamun, Wallillahi Mulkul Samaat